اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 وذأن مقامل الرسول الله أين على الصلاة ایل پره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 Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.